فليست زوجاتهم لأمهاتهم إنما امهاتهم لاي ولدناهم وانهم اذ يقولون ذلك القول لا يقولون قولا فظيعا وكذبا وإن الله لعفو غفور فقد شرع لهم الكفاره تخليصا لهم من الذنب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 والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهر منهن فعليهم أن يكفروا بعتق رقبه من قبل ان يجمعهن ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء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 وللكافرين عذاب أليم فمن لم يجد منكم رقبتا يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أي يجامع زوجته التي ظهر منها فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا. ذلك الحكم الذي حكم به لتؤمنوا بأن الله أمر به ستمتفل أمره وتتبع رسوله وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُذِلُّ وَيُخْزَوْنَ كَمَا أُذِلَّ الَّذِينَ عَادَوْهُ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَأُخِذُوا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَآيَاتِهِ عَذَابٌ مُدْرٍ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فينبئهم بِمَا عَمِلُوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة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 لا يخفى عليه شيء ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول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 ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعدبنا الله بما نقول إذ لو كان صادقا في دعوه أنه نبي لعدبنا الله بما نقوله فيه كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها فقبح المصير مصيرهم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 من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى المجتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول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 والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من اعمالكم شيء وسيجازيكم عليها يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم لما أكثر الصحابة من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأظهر لما فيه من طاعة الله التي تذكي القلوب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 حيث يدخلهم الدرك الاسفل من النار انهم قبح ما كانوا عليه من اعمال الكفر في الدنيا اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا ايمانهم التي كانوا يحلفونها وقايه من القتل بسبب الكفر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 وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون ويظنون أنهم بهذه الايمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا ألا إنهم هم الكاذبون حقا في ايمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون استولى عليهم الشيطان فانساهم بوسوسته ذكر الله فلم يعملوا بما يرضيه وانما عملوا بما يغضبه اولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود ابليس واتباعه الا ان جنود ابليس واتباعه هم الخاسرون في الدنيا والاخره فقد باعوا الهدى بالضلاله والجنه بالنار ان الذين يحادون الله رسوله أولئك في الأذلين إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جنة من أدى الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافره كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قد الله في سابق علمه لأن تصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الدون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم